في شرح وصول الدنيا للوصول وصد محمد بن صديق محمد تعالى ووصلنا الى التهديد قد يخرج عن مجومه وهي ذلك فيأخذ عن مجوم المعاجد العامة قد يخرج من ومنها التهديد الباحة ومنها ثالثا التهديد نعم نكون المصنف رحمه الله التهديد بقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وقوله فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الامر المذكور فالقول الوهي بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد قوله ثالثا التهديد فقوله تعالى اعملوا ما شئت قوله اعملوا هذا امر ونقول ان الامر الوجوب لكان يجب على الانسان ان يعمل كل شيء شائعا من حلال وحرام وذكر وايمان وحقوق وطاعه اليس كذلك اكثر الاشياء فليول او اشياء ثانيه لو كان بالفرض كان الانسان خياره يعمل لا يتقوم بإن شاء ولو نعم ويقولنا للمذبي لكان أيضا يندل له أن يبعد كل ما شاء شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب شاء أن يسمي نقول السنة أن تسمي يسنلت أن تسمي لأن الله عمر به لأن الله قال اعملوا ما شئتم لكن نقول هذا لا يمكن لا يمكن أن يقول المراد بالآية المذب لأنه لو كان المراد بالآية المذبه لن قلبت المحرمات المحرمات من غباب وهذا مستحيل فلا الامر في الوجوب ولا الأمر في الوحنة هل المراد به الرباحة؟ لا كان كذلك لكان كل ما شاء الانسان من حرام هو مباح له وهذا هو مستحيل إذن لا يضطح الأمر هنا لا للوجوب ولا للنجد ولا للرباحة فما معناه نقوله معناه التهديد وهذا هو التطول للغة العربية وهذا أعلى نوع التهديد لأنه لو, لو قلت لوحد مثلا لو فعلت كذا لا كذا لو قلت لوالك مثلا إن فعلت كذا درست. فعلت كذا جلتك هذا أقل في التهديد من تقول طيب ما شاهدت أمن أنت أردت ما يجب أن يكون في إيه لكن الأحيان فأو لغة اللي هو يعرف يقول بعندك مثلا مقتصرة العربية فا التهديد لكن أما الأمر عاما كذا يبدأ أبلس ليه في التهديد لأنه أيدوا ماذا صار ينسيه نعم فهو يقول الأب لبني في حال الغرب إذا نفع ما يريده فمعنى ذلك بقى بقى. مشكلة. <تصفيق> مع أن الله الله الله الله الله الله الله المعنى ذلك ثالث أن أقصى ألوح لإبنه أن يفعل ما يشاء؟ لا ولكن يهزده بذلك المراضي بقوله إن ما شكتم المراضي بالتهديد بدليل قوله بما تعملون بصير وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفهم لو أن أحد من الناس اللي عن الإسلام وقلنا له استقر الله من أكثر الكبائر أو هو الكبارث قال الاجات لي ثم اقتدد الايه فمن شاء أبا ليؤمن ومن شاء أبا ليبكر هل يوافق على هذا؟ أبدا لا يوافق على هذا أقول هذه الايه يراد بها التهديد بدليل قوله إنا أعتدنا نظار من نوعه إلى آخر الآلة. فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الضمانة أبدا وقوله ذكر وعيدي بعد الأمر المفقود دليل على أنه للتهذيب. تمام هذا القارب مهم. يعني البداية كريهة كانت ثم الأمر تليه بدء من هذه القواعد هذه القارب. ذكر وعيدي بعض الأمر دليل على أنه لله للتهذيب. إيه نعم عشرين نعم. وضمّوا أن القبّار واضح إذا. يخرج الأمر عن الذباب والنذب والإذاعة إلى التهديد بالقرية. يبقى ماذا يبدأ إلى القرية؟ وجبة القرية نذب القرية الإذاعة إلى القرية تهديد إلى القرية. ومع القرية يعني إيه؟ يعني معنى أن الإنسان ما يتكلم في أي مسألة مثل مسألة إلا بعينه لأن من الأعور القراء. ما لي أعرف عن الجلالات؟ هو عن الأدب نعم. ويخرج له عن الى للسواكي لتاله قرار رمضان فإنه منخور به لكن دلت دليل على أنه للسواكي فعلى عزيزة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لما كان رسول الله بالنصار في, في شعبان ولا في شعبان؟ في شعبان ليه؟ ولو كان التفسير محرما ما اقرضت عليه عائشه رضي الله عنه قوله ويخرج الهم عن الفوريه الى التراصي وهذا يكون في الموظف الموسع فكل عباده ذات وقت موسع فهي على التراصي ما دام وقتها باقيه فدخل قوله تعالى اقم الصلاه لذنوب الشرذ ذنوبها يعزي ثواب يعني يعني حصن الصلاة اذا زالت الشمس فمعلر الايه الكريمه أنه تجب الصلاة طر الزوال صلاة؟ تجب الصلاة؟ تجب الصلاة طر الزوال ولكن لبت النصوص الاخرى على ان وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ظل كل شيء ظل كل شيء مثله مثله أن يصير غيره كل شيء مثله أن يصير غيره كل شيء مثله وعلى هذا نقول العبادة المخففة بوضن موضع لا يجب فعلها على الفور. والآن كنا نجوع على الفور. لا ما نما. لكن في البيت مع هذا تصاب مباشرة. ونقول بأن المرأة إذا خرض للصلاة ما تتأكد إذا خرضت الصلاة عنها مثلا أول وقتها تتأكد فأخرضها مثل ساعة ساعة فما تتأكد ولكن لا شيئا من ذلك وكذلك لو أجبنا عن المرأة قضاء بعد بعض لو أنها حاضر بعد نصف ساعة مثلا بخري الوقت هل المرأة تقضي؟ هذه الصلاة ولا تقضي؟ لا تقضي ما على هذا الشيء لأنها ما ضر لا كفر تخفي فكل من فطر بإذن من الشرع فلا يكون ايه لكن لا دخل ديار باذن من ايه باذن من الشرع ما. كذلك الواجب المرتبط بسبق الذاتي مقابل وجود السبب تمام فذاك الواجب المرتبط يعني مرتبط بسبب لازم قبل وجود السبب ما اجب رمضان قبل الهلال فما مردان في لا إذا وجد سبب نعم فإذا وجد سببه فإن كان موقفاً فهو على هذا الوقت وإذا يكن موقفاً فهو ثوري يجب على الضرب فإن فالقال هل يمكن أن يفهم هذا من كلام المؤلف؟ الجواب قلنا نعم لأن المؤلف يقول في أول الأمر صيبة الأمر عند الإطلاق تقضى بالثورية ووجود المحمول له. عند الإطلاق نعم يعني بالعطف الصريح نعم وذذي قيد بسبب غير مظلق نعم وذذي وقت الوقت غير مظلق وقوله مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور بالك لكن دفت دليل على أنه من التراهي كالكارة يجيب إلى رائدة لكن لكن, لكن. لكن المثال التي يقول عنها أو يقول عنها لائما بعد رمضان إلا علي القضاء من رمضان هذه القضاء منه أولا ولا يخزن ولا يصوم الست من الشوائب. مرة أنا على مثلا اسبوع من رمضان وقيل أن تصوم الست ثم على ذلك. هذه المسألة خلفية بيننا إلى حدٍ بي. خلفية بيننا بي. إلى حدٍ. أنا ما الأول لأن هذا الصيام لحق واجب وليه الصوم يصوم الاول أو بهذه عبرة من ما وصلنا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم والله قال ما صام رمضان ثم اتبعه ستا من شهر فالفضله كمان سبق وقلنا بالنفضل المعلق على موصول معين لابد أن يرتب هذا الوقت الفضل هذا فكأن ما صامت له منطل بصيام رمضان ثم صيام ستا من شهر والذي عليها ايامه من رمضان لو قامت الستة من الشهرات قبل قضايا ما ترمت رمضان ما ترمت رمضان لا تنهي صيام رمضان الأول ثم رسول الستة من الشهرات ومن من قال بل يجوز التأثير القضاء وضعصهم الست والسرب أول دليل هو حديث عائش كان يكون عارض السيام رمضان فلا أقضيه اللي يشعره فقالوا هذا يلزم المؤخير طيب ماذا لأنه قرعاني يلزم المؤخير أول إنه اللائف بعائشة ما كانت تصومها ليس هذا لا أصله فكومها تؤخر مع الباكرة القادمة تصوم الشيخ هذا هو ولا ولم تصوم وعائفة ما تصوم نقول هذا الاستفلال ضعيف جدا جدا جدا لأنه مبني على ظن وليس على علم مني. وعليه سيكون القول المقدر فعله هو أن المرأة تصر من شيئا ما أخطأ ثم تخرج من شورى لا سؤال في ذلك إذا حان إذا حان هل هي فورية أم على الطراد؟ نعم الجواب هي على الطراد فمن فرجين ان يحمد وجب عليه أن يكفر ويلاهي عموم الامر فمجرد سبحانه من حرث على غير منها فليكتب على منه واليك الذي اختار ليكفر عليه ان يكفر نعم واذا حرق الانسان في هل يجب عليها ان يبادر بالفدية أم لا؟ لكن الله علمنا أن عن هنا نشكر لي على والله يعني لا لا لا يعني جميل. ولا يرش في <تصفيق> تفطر الصيام في الصيام. لا في لا يوم بعض يضع بعد لا يجب أن يتتبع كان لكن لا يجب أن في ذلك هو يجب أن يتزمع لكن يتزمع على بمعنى نفسه اذا ماتح فر يوم وكل يوم يأتم وضع لمن يتزمع فيها نعم بليلهم فيها نعم يجب لأن السبب وجد وليس في الفتية مؤقتة فيجب عليه ان يبادر بناء على القول بان الواجب على الفرق وقضاء رمضان قال الله تعالى فيه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعزة من ايام اخرى فإن يجب قضاء رمضان فورا طر زوال العفر أم يجوز فيه الشراحي فالجواب نقول أن أنه يجب طر زوال العفر لن يوجد دليل على أنه بالتواف وهو حديث عائشة كان يقول وكان يكون علي الصنق برمضان أنا القصير عن أقضيه إلا في شعبان وقضاء رمضان واجب والقصد أنه على الفور. لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس على الفور. فعائشة تقول ما أقضيه إلا في شعبان ما أقضيه ما أقضيه إلا في شعبات فإن قلت يجب عليك في هذا الحديث والدان الوالد الأول قولها فما استطيع وهذا يدل على أنها كانت أخره ونحن العذر، ونحن نواتبه أنه إذا كان العذر فهو على الصراحي حتى يدل العذر. فكيف تقول مضار ومضار يجود فيه التوسع وهي تقول ما استطيع وهذا ايضا يستدل على أن عائشة ما كانت تصور شيء في السبحة للعبادة فنا أستطيع فما أستطيع فما أستطيع ما الذي قلت المسطعة تكون في الشبث وبعدها ما تستطيع الوالد الثاني أن عادشة أستطيع أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطرع على ذلك حتى يكون من باب التقرير فمن الجالد فمن الجالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم وفعل الصحابي ليس بحجة يقول فمن الجالد يعني مش من يقيم فمن المفترض مفترض نعم وفير الصحابي ليس بحجة لجواب أن يفعله عن اجتهاب والمسألة خلافه فما هو الجواب هو الجواب عن هذين ولا الجواب أما الأول وهو خولها لا أبقصير فإنها لا تقصد بعدم الاستطاع أن هناك مانع مدنيا منعها منه كالسفر والمرض فهي في المدينه وهي صحيحه لكن المانع هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المانع ليس مانعا من الواجب بدليل انها كانت تصلي الصلوات مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها وبدليل انها تصوم رمضان مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان رسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من القضاء لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات وهذا ما يعتقر بي على قانونة هو يتفضل لها في السياد في السياد الست لأن السياد الست مستحكم لأن في الواجبات نعم إذا يعني لو كان القضاء رمضان واجباً على الخار لما كان القضاء رمضان واجباً على الخارج لأنها كانت الصوم رمضان ووصوم موجود فمعنى هذا إذا لم, لم تقبل هذه الدعوات الصلاة على طوال نرى من وجبات. كذلك ما تقبل فيه في لكن تقبل في أيام يوم السبت. نعم. إذا فما الصغير ليس مراد فيه قدر المدني ولكن ولكن القدر الذي في يراد بها مراعات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المراعة لا تصدق الوالد لا تصدق الوالد. لكن لكن المستحب قد تسقطه لأن مواعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلنا بالمواعات الوجبة باجئ قدر المستحب قلنا بالمواعات المستحبة بمواعات رسول الله في المستحبة أكمل منهم من لأن ذلك في المستحبات, في المستحبات, من المستحبات فقدمت الأعلى من المستحبات. وهو ما كان رسول الله وطبعا كل هذا القوضي الاحتمال وإلا ما في يقين. ما يقول مع عائشة صمت؟ ماذا يقول مع عائشة ما كل المنقود بأن العمل الحديث عبادة حيث النبي صارت عبادة بظاهرة ونقضم على حال عائشة سواء جذبنا بمعنى صمت أو جذبنا بمعنى نعم والجواب على الضوار الثاني في الأول يبرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي زوجته أحبت النساء إليه ويعلم جدا أن لا يعلم أنها تؤخر الطبار ثانيا على فرص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم فإن الله تعالى قد علم والله تعالى لا يقر أحدا على قمره في زمن الوحي والدليل على أن الله لا يقر أحدا في زمن الوحي طوله تعالى لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعه اذ يبيدون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا فهؤلاء القوم لا يعلم احد, أحد عنهم شيئا لانهم يستغفون من الناس فالناس لا يعلمون عنهم شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم فبين ما يبيدونه فقال اذ يبيدون ما لا يرضى من القول فالناس لا, يعلم فالناس لا, يعلمون, فالناس لا يعلمون ولكن الله يعلم ولم كان هذا الأمر ليرمغه بيانه سبحانه وتعالى فهذه الآية واضحة في أجنى الله لا يقر أحداً على خاطة في عهد النبوة الحق يعني من الثورية في قضاء الزبالة تحتاج إلى دليل فنوجد دليل الطراق الأصوية يحتاج إلى دليل يوجد دليل الطراق الجاية وإلا فالأصو القضاء على الجهة طبعا نعم ما لازم المقبور الا به إذا توقف فيه المقبور اليه على شيء كان ذلك الشيء مقبورا به فان كان المقبور اليه واجبا كان ذلك الشيء واجبا من باب وجوب الوثائق الا كنت الى المقاصد نعم وان كان المقبور اليه مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا قوله ما لا يجب المقبور الا به إذا توقف فرد مأمول به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، هذه قاعدة مهمة. إذا توقف كل مأمول على شيء، على شيء قولي أو فعل، كان ذلك الشيء مأمورا به. ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجبا، كان ذلك الشيء الذي توقف عليه المأمول واجبا، وإن كان مستحبا، كان مستحبا. في الوسيلة إلى الواجب واجب، في الوسيلة إلى حديث مستحب. مستحب. وهذه القاعدة واضحة ووجد ووجدها ووجدها أن الله تعالى إذا أمر بالشيء فهو أمر به وبما هو, هو به فهو به وبما لا يجبه إلا به لأنه مستوى منك أن تفع فإذا لا يجبه الجعل إلا بكذا صار هذا محمورا به لضرورة فعل المحمول فيه حيث قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم هذا اهم بالضر لكن لم يحضرنا ان نشترى ماء من به لكن لا حين الذي الامر عن نشتري المشتي ماء فلهون فلهون بشراء الماء لاننا محصورون بالوضوء لكن عندما الماء فيجب عليك الشراء شراء المسجد نعم <متابل> كان... مثال الواجب تنظر العوده توقف على شراء اللومه اذا توقف العوده تنظر العوده الى يجب هذا الشراء طيب التطلب الجمعه هذا مندوب شراء دخول مندوب السواق عند السراء مندوب الى مندوب وعلى كل حال فنأثم المنجوب الذي والنبيض يقول هذه القائلة تضل بقائلة من وهذه وسائل لها أحكام مش بقى من رغاية تبادر الوصيلة وسائل لها أحكام المقاف فوسائل المأمورات من وسائل من, من العدل فالله نعم عن الزنة يدرى، يحرم، الوسائل تصوب إلى إيه؟ تصوب إيه؟ فيلا ما فيني فيني طب ناخذ مقاطعه طالع في السنه